الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يسلونه حقا تلا وسيئ اولئك يؤمنون به، ومن يكفر به هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي وأنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 إِرَابِيَةَ الْقَائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالرُّكْعَ السُّجُودُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزْقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ